يا أيها الرسول لا يحذنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 111. ومن الذين آدوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا 112. يحرفون الكلمة من بعض مواضعه 113. يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن إِنَّ اللَّهَ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُقْهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزٌّ اَكَلُونَ لِلسُّحْفِ فَإِن جَاءُوكَ فَحَكِّمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَحَكِّمْ بَيْنَهُمْ بالقس 111. إن الله يحب المقسطين 112. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين <تصفيق> وآتات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استفظوا من كتاب الله وَالرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُونَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ تَرَقَّشُونَ نَشَوَّخُنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ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 119. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهينا عليه فاحكم بينهم بما 119. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 110. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 111. ولو شاء الله لجعلكم أمنا 111. إسمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات 112. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 119. بَيْنَهُم بِمَا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما لَمَّا أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ لَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ